فوجدناها أَثَامُلٌ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُرَبًا وَأَنَّ كُنَّ نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا الرَّصَدَ وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرَّ أُرِيدَ بِمَا أن أراد بهم ربهم رشدا، وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن ظننا أن لن أعجز الله في الأرض، أن لن نعجز الله في الأرض ولم. وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءَ مَنَّ بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَعْسَ وَلَا رَقَاءَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَاد 124. وأما القاسطون فكانوا لجهنم فَكَانُوا 125. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون 126. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 127. وأما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 124. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد, ولن أجد من دونه ملتحدا 125. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهد وَمَن يَعْصِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُنَّ رَجَاءً خَالِدِينَ فِي غَابَةٍ حَتَّى إِذَا رَأوا مَا يُعَدُّونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُنَاصِراً فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُنَاصِراً وَأَقْلُ عَدَدًا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 وَمِنْ خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.